وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونْ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونْ وَهُمْ يصدون عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا هم يطدون عن الفسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثره لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه وما كان صلاتهم البيك الا لك ام وتفذ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل فَسَيُنْفِقُونَ هَا فَتْمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَسَيُنْفِقُونَ هَا فَتْمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليميذ الله الخبيث كُلٌّ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بعض فَيُضْرَبُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ ما قد سلف قل الذين كفروا وانتهوا يفسد لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ فَإِنْ تَنَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنْ تَمْنَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَإِنْ وَنَعْلَمُ أَنَّ الضَّالَّ هَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى